أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين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 وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون